سكر كيف حالك؟ السكر أيوة ليش هاد؟ ليش؟ ليش؟ هذا ديرش إن الشيء ما هذا؟ كشو ديرش؟ الصحيح المسند كالمستعار هذا دير نعم صحيح مسنّد أيضاً كالمستعار؟ سواك وهذا طرف جنا في المنزل هذا دير الكلام؟ نعم آه. الله شيخنا ذاك حكم مع السلام زين شوي؟ ما شو. شو. كان بغين صوركم ولكن شاء الله كان قلول على تقبل وهم كنت أنا في غالب غالب الأوقات مريت نين لا إله عشرين وبقية بيشوف الشاطر كم شيء يعني وحصابة هذا مش كم شيء مع ذيك الطلبة وكذا من الشحاجة ما هي شيء لا أستطيع ولا مطالعة ولا في غريب وكان كان معهم لا والله ما, ما شاء الله شرحنا أيوه الحسنى الله يوفقنا تمين تمين شخص ممكن هذا بحرولي يعني كي يجري وكي يقر عملية أمامه بحرول أمامه كل واحد ترشيدنا العضر بالجاهل عند أئمة الدعوة وهذا مشكلة العضر بالجاهل عند أئمة الدعوة وهذا ديال تكفير غير من ضابط عمل مشاكل كثيرة وهو يظن أن كل من وقع في الكفر يقع الكفر عادي يعني بدون ضوابط وببدون شروط وببدون موانع. فالآن يعني مصائب واقعة في في سوريا يعني بين الفصائل والسبب هذا ال التكفير وهذا الغلو غير موشف منضبط. مو شو تحسها في المغرب؟ أي نعم. كل مطارد شيء وش؟ الجهل مصيبة. لو رجع الناس إلى أصولهم وعرفوا دينهم كمان بغيه وعاش بذل مسائل لي ولكنا للدفاع. الغالب شغل أن بعض الشباب في تونس عندهم صفحة خاصة يعني على أن قروا فيها على أن الأصل في الإنسان كفر الأصل, الأصل إنسان كفر <تصفيق> ولذلك عندهم ركافة يقول فطرة الله مستعى <الإنسان> الله تعالى الفطرة التي خلق الله عليها لهذه يعني خالص التوحيد فكيف يقولوا هذا هذه الشيء دي ت تون صغاريب، شيء دفاع صغاريب يا جماعة. صحيح شو؟ إيه تعرف؟ وللأسف وكفروا علماء المشايخ. إيه. لو بقبل في الدعوة على رأسين شيخنا الشيخ الحوين. يعني الشيخ الحوين قضا قضى يعني ما شاء الله عمره وفي في, في ترديد الدعوة وصائغ الحديث. إيه بسكي. وفي الأخير واحد يعني منذ ثلاث سنوات يتجزأ. خلاص يعني يطعم في المشايخ العلماء ومشكل شيخنا الغريب أن اللي عند بعض الحكام يعني الخليج عندهم هدف في نشر يعني ثقافة التكفير وكتاب الدرر السنية يعني طبعا هذا في الأجهزة النشدية هذا كنا نبحث عنه هو يعني بال بال بال الرقم لا شيء الآن انتشر يعني يوزع الجانب <تصفيق> والتونس دخل التونس يعني النصح ماشأ الله ودخل سوريا ودخل مصر يعني الكتاب هذا كان لا تجده إلا عند المشاهير العلماء والآن انتشر عند عامة الناس وما وراء ذلك وراء ذلك يعني على أساسية يسهولوا يسهولوا أكلهم واتهامهم بأنهم تكفينهم إرها هذا هو القص وهذا الموجود الآن حتى في ما يقع الآن في سوريا لعلكم على علم شيخنا يعني بينهم المسلمين بينهم هناك طبعاً هناك اختراقات هناك اختراقات معروفة يعني بين الفصائل هناك يعني ناس مأجورين الأموال وشنتوا حتى الأمير طلال صرح بها على أن هذه الثورة هذه وخان عطوه الأموال لأن كان مستحيل ينجح. هناك يعني اتفاق الذي كان تم في تركيا يعني للأسف الآن يوم واحد قتل فيه ما يقارب 100 مسلم ومع بعضهم بعضه بعض. يعني أفواه البنادق توجه لبعضها للاسف نقشه دي كل قاتل مختفله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء نعم وهذا الله عليه ايش هذا الاساميه وقال صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون م. بعضهم يقتلوا بعضهم هو ما. اللي انذر به في هذا الوقت وقيم فيه الله على الأسف أيوة وهذا موجود الآن الشيخناو والمسألة يعني لا نقول مسألة الغلو فقط مسألة الغلو ومسائل أخرى أنهم يسقطون المشايخ أي ومن قيم أحمده الله تعالى يقول ضرب القيمان طريق المختصر لهذا الإساء ضرب القيمان طريق المختصر لهذا الإساء والإمام أحمد كان يقول عبارة جميلة يقول على أن لحوم العلماء سمنة من شنها مرض ومن الأكلها هامت وغيره وقام بلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منطقة سلام معلومة ايه معروف هذه الكلمة ايه ومشكلة يا شيخ ناعني كي جيك على أن هذا الشيخ يعني من التواغيط وعلى أن هذا الشيخ من المرجع أو على أن هذا الشيخ يبدو الجهد أو على أن هذا الشيخ يعني لا بد لا. الله إيه من كل شيء ماذا من إنسان من قشيب أساديه ولا يمرجعون نفسه ولا العلماء ولا يا في هذا وأكثر منه والمشكل ان انه عندما يتعامل تقل الأحكام لو سئل لو سئل فيلستنجا في كبارك الله لا يستطيع انه يعرف شيء لكن في تكسير لا يتورع يعني اللي عنده شيء يعني نوع من الوراثه يعرف تعرف هذا هو الصفه الغريبه يعني التيار وبعض يعني يعني يكتب للاسف الآن كثر الواحد يسط على حديث يذهب إلى الشيخ جوجل يضع رقم الحديث أو يضع كلمة من الحديث يطلع له الحديث صافي خلاص حديث صحيح الحديث ضعيف يعني ما مابقاش ديك الاحترام اللي دي كان لا ولا شيء هذا السلام عليكم السلام الاخ احمد السلام عليكم مرحبا انا شاني وأخ أخنا ما نتجد. فشيخنا يعني الغالب ما يقولون يقولون على أن المسائل النساء يجد كفير بدون ضوابط وبدون شروط هناك بعض المشايخ يعني للأسف واحد منهم قرأ معنا هو اللي صاحب هذا اللي الفتنه وكيمشي ولا ما كيمشي الكتاب درام ماذا يفعله م. يعني يأخذ نصا واحد ومعلوم أن الكتاب يعني لابد أن يقرأ لا بد من الغوص والصبر بكلام العلماء. وماذا يفعلون؟ يأخذون كلام واحد لعنه اللي فيه لعنه مغرط فيه دائما كيف تفضل في هذه سنة البيضاء في نعم فأحضر شيخنا يعني إذا كان ممكن تسمعون قرأ بعض الكلام الشيخ محمد وهاب طيب فذكر شيخ محمد وهاب ليزعمون أن من عاقيدته التكفير بدون ضوابط يقول رحمه الله تعالى في الدور السنية يعني طبعا من الفتاوى النجدية وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عمه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفر وأكثر الأمة وإشبه لله ليس كذلك إن كلام صريح يعني. يعني؟ ثم يقول أيضا يعني في نفس الكتاب يقول رحمه الله تعالى وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهم والسروج والصلاة عندها واتخاذها عيادا وجعل السدنة والنظور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحذر منها كما في الحديث عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال لا تقوم الساعة حتى ينحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد في آم من أمتي الأوثار وصل طريب أبي ياسو ليسا إهدوسي حول نعم الحديث هذا صحيح أصوه في صحيح مسلم وارواه الإمام أحمد وأبو داود والماجر وغيره والشيخ الألغاني طبعا رحمه الله يصححه وقبله المقاني صححة وهو صلى الله عليه وسلم حمل جلاب التوحيد أعظم حماله وسد كل طريق يوصل إلى الشرك فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم بالحديث جابر وثبت فيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لا يدعى قبر مشرف إلا سوء <سؤال> <سؤال> <سؤال> نعم ولا تمثل إلا تمثل ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على ناصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي أوجه الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم على الحجر وكلام واضح بعدما نقيم عليه الحجه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف الصالح من الائمه ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فمن لم يجب دعوته يجب يجب دعوته بالحجه والبلاغ قاتلناه بالسيف والسنان كما قال تعالى لقد ارسلنا اصولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصف وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغ إن الله قوي عزيز وعلى صراهيق صاحب يناب يستفسره عن أمور عن أمور فلقدرو عن الشيخ محمد نعديهاب منها قوله وأما قول من لا أصدق إنك تكفر بالعموم ولا تبغي الصالحين ولا تعمل بكتب المتأخرين فأنت أخبرني وصدقني مما أنت عليه وما تبعو الناس إليه ليستقر عندنا خبرك ومحبته فعجاب الشيخ رحمه الله وأما القول أننا نكفر بالعموم فذلك من مهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين ونقول سبحانك هذا مهتان عظيم وهذا في الدرعة السنية المجلة الأول صفحة 99 صفحة 100 وقال أيضا الإمام محمد عبدوهاب انما مكفر من أشرك بالله في الهيته بعدما نبي له على بطلان الشرك بعدما نبي له يعني لا بد عن الدليل الحجه معلوم ان شرك الكفر به واحد وسئل الله فيه برهان نعم وسئل الشيخ محمد رحمه الله عما عليه عليه وعما يكفر, يكفر... يكفر الرجل به فأجل. يعني عمال يقاتل عليه هو وعمال يكفر الرجل به فأجاب أركان الإسلام الخمسة أول هو الشهادة ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقربها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلية فلا نكفره بتقيا واضح <تصفيق> والعلماء اختلفوا في كفر التارك له كسلا من غير جهر ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضاً هو بعد التعريف هذا م. بعد التعريف يعني البيان إيه. إذا عرف أنت فنقول أعداؤنا معنا على أنوى النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي أظهرناه للناس وأقر أيضاً أن هذا الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله أقرأ أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله الصلاة والسلام ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشركة فهو كافر يقاتله بكفعه لأنه هو أقر بذلك لأنه عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه وعرف الشركة فلم يتركه مع أنه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه ولا يمدح الشكوى ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبيّن في سب الدين و... في سب الدين الرسول صلى الله عليه وسلم مع وآله أنواعه به وتبيّن في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخدر من آل الكويت وفضّل على وحد الله وترك الشرك. فهذا أعظم من الأول. وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافر وهو ممن من قال الله فيه وانك ثؤ من بعد عادين وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعله ينتو النوع الثالث من عرف التوحيد واحبه واتبعته وعرف الشركه فهذا ايضا كافر فيه وعرف الشركه وترك ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر فيه كافر فيه في كافر فيه قالوا تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلدي يصبحون بأداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعد في قتاله ويتعفط نطك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد, يقاتل أهل التوحيد مع أهل بلدي ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضا كافر فإنه لو يأمرونه بتركيصه من رمضان ولا يمكنه السيام إلا بفراقه الفعال ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكن ذلك إلا بفراقه الفعال وموافقته مع الجهاد معه بنفسه وماله مع أنه يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك الكثير فهذا أيضا كافر وهو من قام الله فيه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا إلى قضي سلطان مبينة فهذا الذي نقول، وأما الكلب والبهتان فمثل قولهم إن مكثر بعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكثر من لم يكثر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكلب والبهتان الذي يصدون به الناس عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإبرة لنا جميلة شغنا، وإنا نكفر من لم يكثر، لأن الآن عندهم أن الذي لا يعبر بالجاهل يقفر يعني كل من يعبر بالجاهل بالجاه يقفر العيّة بالله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ثم يقف تنم وإذا كنا لا نكفر عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وعمثالهما لأجل جهلهم وعادن من ينبّرهم فكيف نكفر من لم يشهد لله إذا لم يواجب إلينا؟ أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا مهتان عظيم بل مكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محاداتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله امرأة نظر نفسه وعرف أنه ملاقن الله الذي عنده الجنة والنار وصلى الله محمد عليه وسلم هذا أيضا في الدرر السنية صفحة مية وجوج ومئة واربعة. مي واربعة يقول الشيخ محمد عبدوهاب في رسالة له إلى أحمد بن عبد الكريم وفيها وأما عبارة الشيخ يقصد بالشيخ هنا شيخ الإسلام بن تيمية وإما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلق من هذا كله ولو نقول بها نكفرنا كثير من المشاهير بأعيانه فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه حجة فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه حجة فمن المعلوم إن قيامها ليس عنه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخالان الشيء يعظر به هما يأتون إلى هذه العبارة ويفهمون من كلام الشيخ بأن مجرد كراءة القرآن تكفي وهذا غير صحيح لأنه هو يقول وخالان الشيء يعظر به يعني يفرقون بين إقامة الحجة وفهم الحجة والمعروف على أن لا يمكن أن تقام الحج إذا بثمية فأهماءك يحفوها بعبارة شيخناك يقولوا مثل ثمية أبي بكر بل إذا بلغاه كلام الله ورسوله يسل ناصر ويتركون وخالى من شيء يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحج بالقرآن فقولوا تقوم عليهم الحج بالقرآن طبعا بعبارة سابقة وخالى من شيء يعذر به مع قول الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن وفي في أذنهم وقرأ. وقوله إِنَّ شَرُ الدَّوابِّ لِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُ فَمْ لَأْيُومِينَ كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان منهج شيخ الإسلام من الحمد النهدوهار في مسألة في إقالة الحجة فإليك, فإليك نصه بحروفه شيخ لي إذا كنت متعب لأن توقفوا نعم إذا كنت متعب لأن لا ما كير باش يعني التعب وملازم طيب شخص. الشيخ هو أخر والله نحن تبارك يعني مثل هذه الجرعة نعم, نعم. وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد عبدوها سألني الشريف عما نقاتل عليه وما نكفر به فقال في الجواب إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة ثاني بعد التعليف إذا عرفت ما أمكر أيه؟ بعد التعريف إذا عرفت ما أمكر نعم فالكلام الأول شيخنا اللي فيه واخر من شيء يُعذر به في الدرر السنية يعني الرقم تسعين وستين سبعين. والكلام اخر هذا وخال يعني بعد التعريف اذا عرف فرقه ما انكر. يعني في المجلد 11-317. وقال الشيخ محمد عبدوها في رسالة الى محمد بن ابن عبدون او بن عيد الى محمد ابن عيد مارسو اعلم اني عرفت باربع مسائل وذكر من المسألة الثالثة. فقال الثالثة تكفير من ذانا. من بان له التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصليه فيه ومن عارف الشركة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهار ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم استواد الأعظم وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهلة الذي لم تقم عليه الحجر فهذا مهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وهذا مجلد العاشر من الدرر وصفحاني 12-13 وقال الشيخ الإسلام محمد نعملها في نفس رسالتي إلى محمد غد فلما أظهرت تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به سبوني غاية المسبة وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحب أموالهم وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر وأن البوادي يفعلون للنواقب مع علمهم أن دين الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم عند الحضر وجحدوا كفره كفرهم وجحدوا كفرهم وأنتم تذكرون انما رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته انه كف فاذا كان المويس معرفة ابن اسماعيل والعاديل وابن عباد وجميع اتباعه هذا الناس يعني كانوا يدلون الدروة كلهم على هذا صرحت بغاية التصريح انهم كفار مرتدون اذا كانوا بغاية طريقات تقام عليهم الحجة وعلته من ان هؤلاء كفار مرتدون على الاسلام لانهم عرفوا أن التوحيد الذي أظهر أظهره لهم الشيخ هو دين الله ورسوله وأنهم يقررون بهذا عشرين سنة ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه وينصرون الشرك مع إقرار يمدئنه شرك ولذلك قال بعد كلام المتقدم ونقول ثانياً إذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقررون ليل ونهار سر وجهار أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله لكن الناس لا يطيروننا وأن الذي أمكره والشرك وهو صادق في إنكاره ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان على الحق هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال إليه العذاب التي تعرف ولو لم يكفر ويقاتل وينصر الشك نصر الذي تعرف مع أقراره دعمه مشرك ويقول أيضا وكذلك تنويهه وكذلك هو لم يذكر اسم المموه وكذلك تمويه على الطغام الطغام يعني أو أوابد الناس بأن من هذا يقول الذي ما يدخل تحتاطع كافر ونقول سبحانك هذا بوتام عظيم بالمشيذ الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وطبراء من الشكوى فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في إلائيته بعدما ناموا له لهم حجرا، هذا في الرد على أنهم يقولون لا لا لا يبيئون لهم حجرا. بعدما ناموا بيئوا لهم على بطلان الشك، وكذلك من كفر من حسنة أول الناس أو أقام الشبع الباطل على إبرحته، وكذلك من قام بالسيف دون المشاهد الذي يشرك بالله عندنا، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان والسلام. المجلد عشرة صحيو. ويقول أيضا في يعني ما ذكر لكم يعني بعد ذكر الكلام شيخ محمد عبد الوهاب إنه لا يكفر إلا من عادة وصد الناس عن دين الله ورسوله وأيضا من عابد الأوثاق بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس فنقول رحمه الله وما ذكر لكم أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان أعداء وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجئ عندي فهذا أيضا من البهتان ثم ذكر رحمه الله تعالى بأن هو من صدى الناس عنه وكذلك معابد الأثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس على كل إنشاء وذكر كلاما طويلا، يعني يقول فيها ونحن نقول في من مات. تلك أمة قد خالت ولا نكفر إلا من بلغت دعوتنا الحق ووضحت لهما حجر وقامت عليه حجر وأصر مستكبرا معاندا ومرة أخرى يقول لا نانع أن نعتظر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ومرة أخرى قال ما من تقام عليه الحجر أما يقول من يناظر عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنونه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت لهم الحجة إلى أن قال رحمه الله تعالى وإنما نحن نقاتل من, من أقامت من أقيمت على الحجة لذلك يقول بعدما نبي له الحجة على بطلان الشيء بعدما نبي أما التكفير فأنا أكثر من عرفته إلى الرسول بعدما عرف ما عرفه سببه ثم ذكر كلام طويلا من هذا الكتاب كله يوحي إلى أنه لا بد من الإقابة الحجة الرسالية فلذلك يقول رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين فجنس المشركين وأنثالهم من من يعبد الأولياء والصالحين، نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية إذا قامت عليهم الحجة الرسالية ثم أيضاً يقول ونحن نعلم بالاضطرار عندما ذكر كلام شرق الإسلام متبعين بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي لم لم يشبع لأمته أن يدعو أحداً من الأموت للأنبياء للأنبياء ولا غيرهم أحد من الأموت للأنبياء ولا غيرهم لا بلخل الاستغافة ولا بغيرها كما أنه لم يشبع السجود لميت ولا إلى ميت ولا ذلك بل نعلم أنه رحم الله تعالى نهى عن كل هذه الأمور لشعر سمتمية وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم آثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لأم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه وقال أيام في رسالة له وجاء إلى عبد العزيز الخطيب ينكر عليه فيها أشياء ومن ضمنها أنه قال وقد رأيتو سنة 64 رجلين من أشباهكم الماليقين بالإحساء قد اعتزلات جمعة والجماعة, والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين وحجتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو أمثاله ممن يكفر, يكفر بالطاغوت والمن يصدع بتكفير جدي الذي يرضى دعوة الشيخ محمد والمن يقبلها وعادها قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفروا بالطابط ومن جلس وفى مثله وارتبوا على هاتين المت... المقدمتين الكذبتين الضالتين ما يترتب على ردة الصريحة من أحكام حتى تركوا بالسلام فرفع علي أمرهم فأحرتهم وتهددتهم وأغرطوا القول فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد العبودي وأن الرسائل وعند وض فكشفت شبهاتهم وأضحطوا ضلالتهم بما حضر لي في المجلس على كل يعني إلى أن يقول وأنه لا يقفو إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بأيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد وبولوغيها المعتبر وبولوغيها المعتبر. من بعد أيام الحج وبلوغها المعتبر وبلغياً وعطاراً وفيما ذكرنا الشيخ ناكي فياض هو كلام طبيعي يعني إن شاء الله يعني معروف يعني يعني مفاده وإن عشيقت شف محمد الجواد لكن ما ينسبه إمام كله حالة حالة شيء كثير في كلامه نعم لكن للأسف هم يلعبون إلى الكلام في بعض أحيان يكون الكلام من باب الزجر فيأخذونه على ظاهره ويكفرون كل من خالفه إيه ولا أنت دون إقامة الحجاج ودون الشروط دون للأسف شيخنا بعض المشايخ الشارع يعني يستجيزونكم في إن شاء الله ممكن من الأسماء يعني بعضهم من من مصر صلى الله عليه وسلم يرفعنا مغنا الغمضة، البعض الآخر أيضاً بوردين بوردين بخاب الله يجزيك بخير أنت يمكن تشدك شيء عندك مكتوب؟ ها كل شيء مكتوب هذه طيب يا سار امضاء نعم نعم لا التاريخ يمكن إيشوا يمكن شوف إذا استطعتم تعمل التاريخ ش شحني و八十مية وشحني عشرين سول عشرين لا لا ننزل نشيل سادس عشرين. يقول الشيخ كده تلات. نعم عشرين. ثمانية وعشرين روح يقولوا الأول الدكتور صفاء الضاوي العدوي مكتوب عندي هنا. لا يعني. الدكتور صفاء الضاوي العدوي معاهو الشيخ أنا كان كسب خط نعم. خطكم جميعا ما شاء الله. وأيضا إسلام بن الش والشيخ إسلام بن إبراهيم الشهير بالعطار إسلام بن إبراهيم. الشهير بالعطار هذا ما شاء الله عنده سولاته في ال... في الإعلام الدفاع عن الإسلام. نصليه ما شاء الله. بالعطار بالعطار مم. نعم نعم هو ها لا واحد شيخنا الشيخ أحمد بن فارس السلوم شان يعرفكم يسلموا عليكم يعني قال قال يتذكروني هو الصلع الدكتوره بالمغرب يمكن كان عليكوا علي السلام. هو الشاني يسلم عليك. إيه هو مجاز من عندك. في متمشوا العديف هنا تاريخه. هذا تاريخ من الوقت اللي كنا متمشوا الأبراج. نعم خلاص. طيب. هذي وكان هاي. هذا هاي. هاي من هذيلا. هذا أيضا. شاهداء أو العظم وش هو؟ نعم لا هي بشر واحدة. <تصفيق> الشيخ حمزة بن الحسن. الشيخ حمزة بن الحسن. اليوسفي بن الحسن. اليوسفي <تصفي> يوسف الوزني. يوسف الوزني. <تصفي> الوزني. نعم. والشيخ طارق بن إبراهيم. طارق بن إبراهيم بن صالح التنيني طارق بن إبراهيم بن صالح التنيني بن صالح التميمي. نعم هرف صف. آخر شيء واحد اللي تعرفونه هو يعني هو تونسي ما شاء الله كيشتاق لحتى بهالحديث وعنده حتى البحث. إيه تونسي. أبو علي دكتور أبو علي طاهر بن علي. شيخ أبو علي. طاهر بن علي. بن علي. بو سريح بو سريح إيه. تونس إيه كنشو هالاسم إيه بارك شوبي بارك قيس الخيال واحد والشيخ قيس الخيال وخ... والشيخ... قيس الخيال دونس إير <تصفيق> حسن نعم، <تصفيق> هذا أستاذ أحمد بن بشير أستاذ أحمد بن بشير البجاوي أحمد بن بشير البجاوي وأبو عشان. والشيخ أبو عبد الرحمن، والأستاذ أبو عبد الرحمن محمد زيدان الشيخ أبو عبد الرحمن محمد زيدان محمد زيدان الجزائر نعم الجزائر إيه. صحيح؟ نعم الشيخ سعد بن عبد الرحمن شيخو الحنبلي شيخو الحنبلي سعد بن عبد الرحمن آه. شيخو الحنبلي الحنبلي واجتذب اسماء العوقيدي اسماء العوقيدي تونسية إيه واجتذب اسماء الله بايزي. نعم. سفن. هذا الشيخ مصطفى رفعة مردين الشيخ. مصطفى رفعت نordin ومنجي بن عبد الله ومنجي بن عبد الله بن محمد بن منجي عبد الله بن, بن محمد بل بل بل هذا الشيخنا عم نساعمل هذا الطريقة خاصة مش تكتبلي فيها أنا والأولاد ديالي فهذا هذا أمتع على الشيخنا. سبقة. إيه ولكن أمتع إذا مش عم بيشرب الله. قريبا. أنا والآب ديالي والأولاد. الشيخ عمر. بن مسعود نحدوا شي ايه وجوجو ايه وابناء ذكل الناس ما تشنيش هي شي غير نسموه اسمي سيده حنان احنا حنان مسعود حنان مسعود ايه وابناء دينا صار لنا ذكل طيب أبناء وأبناءهما إيش كون الذكور إلى ثلاثة أحسش يسميه زوج صافي هو هذا التفتيش طيب شكرا الشيخ الحمد شكرا Kiitos.